ناس في المهدي وكهلو وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذا خلقو من الطين كهيئة الطير وإذا خلقو من الطين كهيئة الطير بإذن انفخ فيك فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذا تخرج الموتى بإذني وإذا كففت بني إسرائيل إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا منهم. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين